سمى الله إليكم هل القيام بالإغتيالات وعمل التفزيرات في المنشآت الحكومية في بلاد الكفار روة عمل جهادي جزاكم الله خيرا لا هذا لا يجوز الإغتيالات والتخريب هذا أمر لا يجوز لأنه يجر على المسلمين شرا ويجر على المسلمين تقتيلا وتشريدا هذا أمر لا يجوز إنما المشروع مع الكفار الجهاد لسبيل الله و... مقابلتهم في المعارك إذا كان عند المسلمين استطاعة يجهزون الجيوش ويغزون الكفار ويقاتلونهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما التخريب والاغتيالات فهذا يجر على المسلمين شرا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد أن ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآت الزكاة مأمور بكف اليد عن عن عن يعني عن القتال عن قتال الكفار لأنه ما عندهم استطاعة لقتال الكفار ولو قتلوا أحدا من الكفار لقتلهم الكفار عن آخرهم واستأثرهم عن آخرهم لأنهم أقوى منهم وهم تحت وطأتهم وشوكتهم فالاغتيال يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد مثل ما تشاهدون الآن هذا ليس من أمور الزعوة ولا هو من من الجهاد سبيل الله هذا يجر على المسلمين شرا كذلك التخريب والتفجيرات هذه تجر على المسلمين شرا كما هو حاكل لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عندها جيش وعندها أنصار حين أن أمر بالجهاد أمر بجهاد الكفار فَصَلُّم الْصَّحَابَةً يَوْمْ كَانُوا بِيْمَكَةً هل كانوا يقتلون في الكفار أبدا هل كانوا منهيين عن ذلك هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة أبدا كانوا منهيين عن ذلك مأمور بالدعوة والبلاء فقط أما الإنجام والقتال هذا إنما كان في المدينة لما قال صار للإسلام دولة نعم